واختلافهم على أنبيائهم قال الحديث رواه البخاري ومسلم هذا الحديث عد من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاء بألفاظ يسيرة لكن يندرج تحتها معاني كثيره بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ضرورة الالتزام بأوامر الشرع ونواهيه ولما كانت أوامر الشرع ونواهيه مما هو مقدور عليه حيث ان التكاليف بما يطاق لكن الاوامر مطلوب اداؤها على سبيل الاستمرار إن لم تكن واجبة فتكون مندوبا إليه فهذه الاستمرارية قد تشق على العبد يعني يشق الأداء فيها على العبد لذلك طلب منه أن يفعل بقدر ما يستطيع فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وقال من قبل اتقوا الله حق تقاتي يعني بقدر ما تطيقون ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بما جاء في كتاب الله فقال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم والصحابه رضوان الله عليهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اذا نفعل اذا نؤدي العبادة قال إن الله لا يمل يعني من كثابتكم ومجازاتكم على ما تؤدون كلما زدتم يزيد الله سبحانه وتعالى في حسناته لكنه من شفقته بأمته نصحهم بأن يستمروا ولو عن قلة أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل إننا المنبت لا عرض أرضا لا قطع ولا ظهرا أبقى فنهاهم عن الغلو وحذرهم منه خشية أن تمل النفس فتترك ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان شببه من الصحابه رضوان الله عليهم تعاهدوا فيما بينهم بان يشتهدوا في العباده فقال بعضهم والله اقوم ولا ارقد يعني يقوم الليل كله وقال الثاني أصوم ولا أفطر وقال الآخر لا أتزوج النساء ومع كونهم قلة لكن الأمر يحتاج إلى بيان بأن هذا المنهج وان كان في العبادة وفي الطاعة لكن فيه غلو وتجاوز عن المشروع ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطبته وقال المقالة المشهورة ما بال قوم قالوا ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ان حكى ما نقل عنهم من القيام بدون نوم ومن الصوم بدون فطر ومن هجران النساء قال والله اني اتقاكم لله واخشاكم له يعني ان كان كل واحد منكم يشد تقوى الله ومخافة الله فليس احد اكثر مني مخافة لله وخشية لله وتقوى لله لأن الله سبحانه وتعالى جعله أكمل خلق الله ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هكذا قال صلى الله عليه وسلم هكذا رد على من تطلع لشيء من الغلو بان الاسلام دين الوسط الاسلام دين يوائم بين حاجات الإنسان ورغباته ولا يطغى بعضها على بعض ولذلك لما جاءه عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما وكان شابا جلدا قويا محبا للخير قال يا رسول الله لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته بالليل قال إنه يصلي ولا يرقد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم جزءا من الليل ونم قال يا رسول الله اني اطيق قال له اذا صلي نصف الليل وننصف قال اني اطيق اكثر من ذلك فقال له اذا افضل الصلوات صلاه داود كان ينام جزءا من الليل ويقوم نصفه وينام ثلثه ولا افضل من ذلك وايضا لما ساله عن صيامه واخبر انه يسرد الصوم بين له انه افضل الصيام صيام داود بعد أن نصحه بأن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. قال هو يطيق أكثر من ذلك. قال له اذا فصوم يوما وافدر يومين. قال اني اطيق أفضل, افضل من ذلك. قال فصوم يوما وافتر يوم. قال اني اطيق افضل من ذلك. قال لا افضل من ذلك. افضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما والتزم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما بهذا الذي وصفه له النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه به لكن لما تقدمت به السن ووهن منه العظم كان يقول يا ليتني أخذت, بسنة ب... ب... يا ليتني أخذت بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته لأنه أحس بالمشقة واحس بصعوبة الالتزام بأفضل هذه العبادات ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا لان ما ينهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون محرما واما ان يكون مكروها وكل منهم من المحرم والمكروه ينبغي تجنبه فلا يقال نجتنبه بقدر الاستطاعه لان هذه المناهي الانسان مجبول مفطور على امكانيه اجتنابها فليس فيها ارتباط او تعليق بالاستطاع. وهذا الحديث كما مر بنا انه كان جوابا لسؤال وان له سبب ورود ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه قول الله تعالى عندما نزل عليه قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سأل بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم وهو الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المرة الثالثة يعني من السؤال لو, لو قلت نعم لوجبت لو ولما استطعتم يعني ولو وجبت ما استطعتم تنفيذ ذلك ضروري ما تركتكم عليه فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم وقد عرفنا في درس ماض ان القرآن الكريم عالج مسألة السؤال سؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهناك بعض الأسئلة التي طرحت أشاد بها القرآن وأجاب عنها وجاءت صدور الآيات بقوله سبحانه وتعالى يسألونك يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين يسألونك عن اليتامى قل اصراح لهم خير وهكذا جاء في كتاب الله نحو اثني عشر موضعا كلها اجابات لأسئلة طرحها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او غيرهم ولما كان اجابتها مما يحتاج إليه الناس أجاب القرآن لكن هذا الباب فتح مسألة السؤال وظن الناس أن السؤال ممكن في أي شيء. واغتنم بعض من ضعف دينه او بعض المنافقين فكانوا يطرحون اسئله على سبيل الاستخفاف والاستهزاء والنبي صلى الله عليه وسلم يتصبر ويتحمل ومرضا اكثر الناس عليه السؤال فاراد ان ينبههم بانه على استعداد لالجابة عن اي سؤال يطرحونه لعلهم يدركون ان بعض الاسئلة او بعض الاجابة على بعض الاسئلة او ان الاجابة على بعض الاسئلة ليست في صالح السائل فقد سأله رجل يا رسول الله هل أنا من أهل الجنة أو من أهل النار قال أنت من أهل النار وصدق صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى وثمت رجل كان كلما عددت بينه وبين غيره خصومة عيروه بأن أباه ليس هو الذي تربى في حجره وإنما أبوه شخص آخر فساله يا رسول الله من أبي قال أبوك فلان يعني يسمى غير الذي تربى عنده وهذا الامر لا شك انه يكدر على السائل لكن كما ذكرت في درس ماض ان اهل الجاهلية كان العلاقات الزوجية عندهم على أنواع وهذا أحد ثمرات تلك الأنواع وقد أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها بأن الزواج كان على أربعة أنحاء النوع الأول أن يخطب الرجل إلى الرجل وليته ويزوجه وهذا هو الذي اقره الاسلام واصبح طريق الزواج واسلوب الزواج وهذا هو الذي كان منذ ان شرع الله الزواج يزوج الرجل الرجل وليته او موليته فيكون الزواج ويكون منهم الانجاب والاولاد لكن سرب الشيطان الى المجتمعات غير المسلمة صورا اخرى الحقوها بالزواج وهي ليست من الزواج وانما هي من السفاح من هذه الصور ان المرأة تختار عددا قل أو كثر من الرجال تصادقهم وتخادنهم ويكون بينهم عشق وهيام وغرام وكل يعرف الآخر يعني هم متواطئون فيما بينهم على مخادنه هذه المرأة فاذا ما حملت ووضعت ارسلت اليهم ان يحضروا فيحضرون ثم انها تختار منهم من تنسب اليه الولد ولا شك ان اختيارها ينبني على مصالح تعود عليها كأن يكون الهذا الذي اختارته اغناهم أو أجملهم أو أكثرهم يعني موقعا ومكانة فإذا ما نسبت الولد إليه قبل وقد يكون أو تكون النطفة التي تكون منها الولد غير ذلك ولعل هذا تحقق ووقع في مسألة هذا الرجل الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم من أبي فقال أبوك فلان ومنهم من كان يتزوج المرأة لكنه يحس في نفسه عيبا ونقصا ودونية في مجتمعه وهو يريد ان يكون ابنه ذا مكانا ومنزلا فيتبق مع المرأة بان تذهب الى فلان من الناس يتحقق فيه احلامهم وانها تضاجع هذا الانسان وتعاشره حتى اذا ما حملت منه تشعر زوجها ليتمم المشوار وانما يفعلون ذلك كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها تطلعا لنجابه الولد فهو ضرب من ضروب الزنا وضرب من ضروب الخنا لكن المجتمع أقر ذلك فاهل الوجاهه واهل المال واهل الغنى يروق لهم ذلك وهؤلاء الذين يقصون بالدنيا يرون في هذا اكمالا لشخصياتهم وقد يجري الامر سرا وقد يكون علانية وذمة صورة ثالثة او صورة رابعة تلك هي صورة العاهرات اللائي يفتحن الباب على مصراعه يستقبلن كل من قدم اليهن فاذا ما حملت ووضعت الولد استعانت بالقافه يعني بالناس الذين يعرفون الشبه استعانت بالقافه واستعانت ب رجال الأثر فهم الذين يحددون نسبة الولد يقولون هذا الولد ولد فلان فينسب الولد إليه فهذه الصور الثلاث كان يعمل بها اضافه الى الصورة الاولى التي هي الموافقة للشريعة والمطابقة للطبيعة لذلك في تلك المجتمع الذي هو حديث عهد بكفر وجد من هذه الحالات ولذلك لما سال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أبي قال ابوك فلان وهنا أحس عمر رضي الله تعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ درجة من الغضب لأن هذه الأسئلة ليست ذات معنى وليست ذات فائدى فقطع على الناس طرح أمثال هذه الأسئلة وقال يا رسول الله إن حديث عهد بكفر قضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لأن بعض من يسأل إنما يريد أن يستكشف هل هذا هو رسول حق أو لا لما في نفسه من الشك ولما في نفسه ربما من النفاق فبين أو فألهم عمر رضي الله تعالى عنه ووقف ذلك الموقف وقطع ذلك السيل من الأسئلة وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم ونهي الصحابة رضوان الله عليهم عن السؤال إلا فيما وقع وحدث أما أن يسألوا أسئلة على سبيل الافتراض على سبيل كذا هذا ما أذن له فيه إلا فيما هو في حالة إلحاح كما وقع بعض الصحابة رضوان الله عليهم وقد تجهز او تجهزوا لقتال العدو ولما سافروا توقعوا انهم يحتاجون الى ادوات للتذكية يذبحون بها ما يصادفهم من طعام وليست معهم مدى يعني سكين فسألوا إنا ملاق العدو غدا وليس معنا مدى فهل يجوز لنا أن نذبح بالقصب فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار أن القصب هذا إذا شذب يكون فيه طرف محدد يمكن ان يقطع الحلقوم والودجين وانزل الله سبحانه وتعالى ان على من يريد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ومناجاة النبي ان يقدم بين يديه صدقه وكان كثير منهم معوزا ما عنده ولذلك خففوا على النبي صلى الله عليه وسلم الكثرة المناجاة وهذا الحكم انما شرع ليعلم الناس ويؤدبهم فلما امتثلوا ولما عرفوا ما ينبغي أن يكون عليه نسخ الحكم بقوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكان صحابة رضوان الله عليهم يترقبون الأعراب يأتون من بلدانهم ويأتون من بواديهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يدلون في خواطرهم فربما صادف ما في نفوسهم وخواطرهم ما في نفوس بعض الصحابة رضوان الله عليهم وهكذا. لما كان مسألة السؤال من المسائل المتعلقة في نفوس كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أوحى الله تعالى إلى نبيه بعث إليه جبريل نزل في صورة ادمي وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطرح عليه اسئله من المسائل الهامة التي كانت تتردد في نفوس كثير ما الاسلام ما الايمان ما الاحسان متى الساعة ما علاماتها ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم ويصدق جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجيب كل ذلك ليلحظ الصحابة رضوان الله عليهم أن هذه الأسئلة التي ينبغي أن يسأل عن مثلها النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا انتظرت مسائل الأسئلة واحس الصحابه رضوان الله عليهم عرفوا المنهج الذي يسالون وعما يسالون والمؤلف رحمه الله تكلم عن قضيه وهي مساله سبب ورود هذا الحديث واستطرد رحمه الله فساق عددا من الاحاديث والاثار التي تدل على سبب ورود هذا الحديث وان الله انزل بسبب ذلك ايه من كتاب الله وكنا وقبنا في الدرس الماضي عند قوله وفيهما ما أي وفي الصحيحين أيضا عن قتابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة ومعنى أحفوه يعني يعني أكثر من السؤال حتى كانت أسئلتهم محرجة حتى أحفوه في المسألة فغضب يعني النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقال لا تسالوني اليوم عن شيء إلا بينته سواء كان هذا الشيء يعني فيه ما يسر او غير ذلك قال بقام رجل كان اذا لاح الرجال يعني اذا تخاصم مع الرجال دعيا الى غير ابيه يعني على سبيل التعيير يعيرونه انت لست ابن فلان وهذه المسألة ربما أوقعت في نفسه وربما كانت سببا في إحراجه فأراد أن يتجلى الموقف وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينطق بالحق وأن ما ينطق به من الوحي فوجدها فرصة يسأل ويتثبت فقال يا رسول الله من أبي فقال أبوك حزافة قال ثم أنشى عمر رضي الله تعالى عنه يعني قام وقطع هذه الأسئلة وأمر الناس بأن يكفوا لما لاحظ من غضب النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله تعالى عنه ممن يدرك أن إغضاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الأمور التي ينبغي أن تكون في هذا المجتمع المبارك فقال يا رسول الله او فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من الفتن يعني قطع هذه الاسئله لانها خرجت عن دائرة الفائدة يقول وكان قتادا يعني الراوي لهذا الخبر عن أنس رضي الله تعالى عن يذكر عند هذا الحديث هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسلوا عن أشياء إن تبدلكم تسئكم يعني كأنه يعزو سبب نزول هذه الآية إلى هذه الحادثة وهذا من المسائل التي تكلم فيها أهل العلم. خاصة في كتب اسباب نزول الايات لان اسباب النزول الاثار الواردة في ذلك يقسمها العلماء الى ما هو صريح والى ما هو ليس بصريح فالصريح ان تذكر القصة ثم تتبع بقوله ثم أنزل الله أو فأنزل الله هذه الآية أو فنزل جبريل بهذه الآية وأما ما ليس بصريح فبأمثال هذه الحال حيث استنبط هذا التابعي العالم الجليل أن هذه الآية نزلت بسبب هذه الواقعة وتلك الحالية قال وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استهزاء ولا شك ان هؤلاء من طبقة المنافقين لان من يستخف بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ لما يدخل الايمان في قلبه وين اظهر الايمان قال كان قوم يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم استيزاء فيقول الرجل من ابي ويقول الرجل تضل ناقته اين ناقتي والغرض من هذه الاسئله هو دعوه يعني تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم أو إضغاره صلى الله عليه وسلم أو إلحاق الأذى به فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء فمنع المؤمنون من السؤال حتى يقطع الطريق على هؤلاء المنافقين من أن يبثوا سمومهم او من ان يتجرأ فيطرح امثال هذه الاسئلة فعد هذا الحدث من اسباب نزول هذه الاية وخرج ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو غضبان مُحمر وجهه وهكذا كانت من صفاته عليه الصلاة والسلام إذا غضب يظهر الغضب على وجهه في صورة احمرار الوجه حتى كأنه قد تفقع في وجهه. حبات الرمان وهو محمارا وجهه حتى جلس على المنبر فقال في النار فقام اليه اخر فقال من ابي قال ابوك حذافا فقام عمر رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما إنا يا رسول الله حديث وعهد بجاهلية وشرك. والله أعلم من آباؤنا قال فسكن غضبه صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسعوكم كل هذه آثار يسوقها المصنف لبيان سبب ورود وسبب نزول هذه الآية وورود هذه ال... هذا الحديث الذي ساقه في الباب يعني قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم قال وروى أيضا يعني ابن جرير الطبري من طريق العوفي يعني عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبده لكم تسئكم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أذن في الناس فقال يا قوم أو فقال يا قوم كتب عليكم الحج فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي كل عام واغذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقصة فيها اجمال لان السائل كرر السؤال النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الاولى صرف النظر عنه ما اجابه وكان قمنا به يعني ان يفهم ان سؤاله ليس محل اجابة لكنه ألح في السؤال أفي كل عام أفي كل عام حتى طرح السؤال ثلاث مرات قال فأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت فاستطعتم وهذا لا شك من اظهر دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم لان اداء الحج عندما فرض النبي صلى الله عليه وسلم الحجه كان المسلمون لا يتجاوزون جزءا من الجزيره العربيه وما ذلك لا يستطيع كل منهم ان يؤدي الحجه كل عام ظروف الناس وطبيعة الناس وأساليب حياة الناس تمنعهم من أن يحجوا كل عام إذ لو فعلوا ذلك معنى هذا أنهم يهجرون أموالهم وأولادهم ومصالحهم ويلتزمون بأداء الحج فإذا كان هذا غير قا... غير ممكن يعني حتى في بلد واحدة اليوم الواقع ان الحج يؤدى في عرفة وبينها وبين مكة 25 كيلو ومع ذلك ليس كل اهل مكة يحجون ويتعين على كثير منهم ان يحج لان في ذلك مصلحة تعود على المسلمين فما بالنا لو قلنا هذا الامر على مستوى اهل جزيرة بل على مستوى العالم العربي بل على مستوى العالم الاسلامي وهذا مما يؤكد نبوته صلى الله عليه وسلم حيث ان الله سبحانه وتعالى الهمه هذا الجواب فقال لا لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم ثم نبه الناس لما ما ينبغي ان يسير عليه عندما يأمرهم بأمر أو ينهاهم ضروني ما تركتكم عليه فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أمبيائهم لا تشددوا فيشدد الله عليكم إن الله فرض فرائضا وحد حدودا فلا تعتدوها وتجاوز او وسكت عن اشياء رحمة لكم من غير مسيان فلا تسألوا عنها هكذا ينبغي ان تكونوا ولهذا قال هنا لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم واذا لكفرتم، لأنكم لا لن تمتثلوا هذه الأوامر، فتركوني ما تركتكم، فإذا أمرتكم بشيء فافعلوا وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. قال، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدل لكم تساؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم قال نهاهم عن أن يسألوا مثل الذي سألت النصارى في المائدة يعني في سورة المائدة فأصبحوا بها كافرين فنهى الله تعالى عن ذلك وقال لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليب ساءكم ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه لأن الله تعالى تكفل بأن ينزل هذا الذكرى وبأن يحفظه لهم ولأن الله تعالى إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ولأن هذا الدين دين مستمر دين باق دين أنزله الله سبحانه وتعالى للناس فهو باق ببقاء الناس لابد وأن يكون مبينا مفسرا موضحا لهم فدلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عما لا يحتاج او لا عما لا يحتاج اليه مما يسوء السائل جوابه مثل سؤال السائل هل هو في النار او في الجنه وهل ابوه من ينتسب اليه او غيره وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيره هذه الأشياء التي نهى عن أن يسأل عنها يقول وقريب من هذا أيضا في أسئلة أيضا كان الأولى أن لا يسأل عنها من هذه الأسئلة ما كان يطرحه بعض الناس على سبيل التحدي كما سألت قريش النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء أو أن يصير لهم هذا الجبل ذهبا أو أن يشق لهم نهرا أو غير ذلك من المسائل التي فيها شيء من العنت والتحدي وكما جاء السؤال يوم أن اليهود المشركين بأن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أشياء رجل طافى المشرق والمغرب وعن فتية اهل الكهف وعن الروح وجاء الجواب حيث بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك كان في معرض التحدي فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا في حاجة الى ان يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الامور التي فيها التحدي والعنت ما دام قد امنوا وصدقوا بانه رسول من عند الله ولذلك كل ما ياتي به من عند الله يصدقونه ويؤمنون به ويسلمون وهذا هو دعب الصالحين والصديقين أبو بكر رضي الله تعالى عنه برب لنا أروع المثل في هذا الموقف يوم أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأخبر أهل مكة وأخبر المشركين بالذات إن الله قد اسرى به إلى بيت المقدس واغتنم المكذبون هذه الفرصة كيف يسرى بك في جزء من ليلة والواعد منا يذهب الى بيت المقدس شهر ويعود في شهر مشوار شهرين يجمع لك في جزء من ليلة واخذوا يشوشون على المسلمين اما سمعتم ما يقول صاحبكم ويتشكك الناس ويترددون ولما توجهوا رب الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه بالسؤال اما ولما كما قال صاحبه قال وماذا قال قالوا انه زعم انه اسري به الى بيت المقدس في جزء من ليلة وعاد والواحد منا يستغرق شهرا في الذهاب وشهر في الاياب وابو بكر رضي الله عنه كان يعرف الطريق لانه كان ممن يرتاد القوافل وممن يسافر للتجارة فهو خبير بال لكن الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والايمان بالله سبحانه وتعالى من قبله لم يترك في نفسه شكا كل الذي سأله عن مسألة واحدة قال او قد قاله يعني انتم متأكدين ان هذا الكلام صدر منه وتوهم القوم انهم لو قالوا نعم فان ابا بكر سيتراجع قالوا نعم بلى قد قاله وكان الجواب ان كان قد قاله فقد صدق إن كان قد قال فقد صدق ولم يكتفي أبو بكر رضي الله عنه بهذا الجواب بل أقام لهم الدليل أيهم أبعد بيت المقدس ولا السماء فإذا كنت أصدقه بالخبر ينزل عليه من السماء في اللحظة إذن بيت المقدس ما هو شيء حتى يشكك وهو رسول الله والله سبحانه وتعالى يؤيده بالحجه يؤجده بالمعجزة ولذلك قال لهم إن كان قد قاله فقصد وصدقه بالخبر ينزل من السماء أبل وصدقه أنه أسري به وما قال أن الذي ذهب وإنما أسند الأمر إلى الله الله هو الذي أسرى به والله قادر على كل شيء والله يفعل كل شيء ولا شيء يعني يشق عليه ولذلك سمي بالصديق هكذا كان ينبغي للناس أن يؤمنوا ولا ينبغي أن يطرحوا أمثال هذه الأسئلة. قال وقريب من ذلك سؤال الآيات واقتراحها على وجه التعند كما كان يسأله المشركون وأهل الكتاب